أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى وكذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب